بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح اذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواج ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر, بحمد ربك واستغفر كان توابا إنه كان توابا This is...